فلم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين